بين إِلَّ كَ بِه يَْتَهزُون فَأَهلَنَا أَشَددنٍ م بَقُشَ وَمَضَ مَثَلُ الأوَلين وَلَئِ سَأَتَوَنْ خَلَقَ السَّمواتِ وَالأَرضَ لَ يَقُولٌ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ الَّذِي دَالَّكُمْ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأمعان ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم لتستووا على ظهوره ثم ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا وتقولوا سبحان الذي سفر لنا هذا وما كنا له مقرمين وإنا إلى ربنا لمنقربون وجعلوا له من عباده جزءا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 ودا وهو كذيب او من ينشق في الحليه وهو في الخصام غيوبين وجال الملائكه الذين هم عباد الرحمن الى ف اشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُ مَا دَرَوْا بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ أَمْ أَتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِنْ قَبْلِ فَهُوَ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ بَلْ قَالُوا إن وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وإنا, وَإِنَّا عَلَى آفَارِهِمْ مُهْتَدُونَ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِا وَجَدنَ أَبَنَ إِا وَجَدنَ أَبَ أَنَا عَلَ أَُّتِ وَإِم عَلَ آفَرم قَالَ أَلَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتَ بِهِ كَافِرُونَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فانظر كيف كان عاقبة المكذبين وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدي وجعلها كلمه باقيه في عقبه لعلهم يرجعون بل ما اتعتها اولى وابا او ام قد جاء حتى جاءهم الحق, حتى جاءهم الحق هُوَ رَسُولٌ مُّبِينٌ وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ طَالُوا هَٰبًا فِي حُرٍّ وَإِنَّهُمْ لَكَافِرُونَ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَٰذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عظيم.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 ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لَمَّا متاع الخياة الدنيا والآخرة عند ربك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 حَتَّى إِذَا جَاءَ مَن قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِيبُ وَلَنْ يَنفَعَكُمْ الْيَوْمَ إِذ ظَلَمْتُمْ إِنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ أَفَأَنْتَ تَسْمَعُ الصُّمَّ مَا أَوْتَهِدِ الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ فَإِنَّا نَذَهَبًا بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّ عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرِينَ فاستمسك بالذي أُوحِيَ إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون واسأل من أرسلنا من قبلك من قُل لَنَا أَدْعَلْنَا مِن دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَلَمَّا جَاءَهُ آيَةَ مَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ من أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ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 وَمَا ذَا فِي فِرْعَوْنَ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَٰبِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تَبْصِرُونَ أَبَأَنَا خَيْرٌ مِنْ هَٰذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكادُ يُبِينُ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 وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَطُوفُونَ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَنْتظرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُوا هَٰذَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم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 ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تخبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين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 إن المجرمين في عذاب جهنم قالدون لا يفتر عنهم وهم فيهم بلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك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 سُبْحَانَ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ فَبَرٌّ يَقْهَدُ وَيَلْعَبُ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهُهُ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهُ